الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد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 انا عارفه الكلام ده انا عارفه صيحه جديده في عالم الشباب كل ما تيجي يتكلم شاب عن ربنا وعن الدين وعن الايمان وعن ترك المعاصي يقول لك الكلام ده انا عارفه انت عارفه طب تخيل لو دخلت انتحان بتبص على ورقه الاسئله السؤال الاول ياها السؤال ده انا عارفه والسؤال الثاني السؤال ده انا عارفه والسؤال الثالث السؤال ده انا عارفه الاسئله كلها عارفها قمت مطبق الورقه وحاططها في جيبك هتيجي النتيجه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 وبتاكل يبقى مجنون بقى يبقى مجننان يا جماعه زي واحد بياكل سم يبي الاكل ده فيه سم عارف ويكمل ياكل لو انت عارف يبقى ده جنون طب لو مش عارف تعالى معرفك تعالى معرفك بقى قول الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت اذا دي كلمة يقين يعني جاي جاي انا هيحصل هيحصل يعني الكلام ده في يوم القيامه انا اعيشه صوت وصوره يا جماعه دلوقتي بس دلوقتي موضي... الكلام ده بيتبسلنا من اليوم الاخر بنشوفه قدامنا في الايات ولكن الكلام ده في لحظه بلحظات هيبقى صوت وصوره انا اعيشه اذا اول صوره التكوير 12 اذا الشمس كورت إذا النجوم انكدرت إذا الجبال صيرت إذا الاعشار اضطلت 12 اذا 12 مشهد من 50000 سنه من احداث 50000 سنه يوم القيامه قوم ال12 بشهد عينه بس ربنا بيقول لك شوف دي عينه ده دي بدايه يوم القيامه لسه الحساب ما بداش 12 قسم ربنا اقسم بيهم على علم النفس ما احضرت ولما ربنا يقسم الاقسام الكتير دي معناها ايه معناها ان ربنا غضبان سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت اذا واذا واذا مشاهد كان واحد يبص اذا الشمس كورت بعد كده يلتفت واذا النجوم انكدر بعد كده واذا الجبال تصير هو مش عارف يبص لايه ويسيب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 في يوم القيامه لغايه ما قلبه من مكانه صوره التكوير الانسان لما بيقوم من القبر يا جماعه فاكرين الممثل اللي جه راح في غيبوبه ودفنوه حسبوه مات صح لقى نفسه في القبر اهو الانسان يوم من الايام كده بيصحى يلاقي نفسه لسه في القبر بعد كده التراب يتنفض يطلع يلاقي ظلمة تام كانه من قبر صغير لقبر كبير بالزبط اذا الشمس كورة عارفين ان هي كورة اتطفت خلاص اتطفى نورها يعني ما عادش يعني ظلام دامس اصعب مزيق. مشهد الانسان ممكن يقوم من النوم عليه مشهد الظلام لو فر عدى من بين رجليه يترعب لو حد يعني خبطه خبطه صغيره في ده هو طالع ما هوش عارف الصراخ اللي حواليه يستخشوا ليه ومش عارف اللي بيتعذب ده بيتعذب ازاي هو طالع على صلام دامس واذا النجوم انقدرت كمان النجوم اتطفط ما عادش عارف هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وانقدر القوم على القوم يعني هجموا عليهم فجاه انقدار النجوم يا جماعه النجوم انقضت على الأرض من كل جهه نفس الرؤية اللي شاب راها وجا يقول لي بيقول لي انا شفت ان انا الاذان الدندخه صلي في الجامعة ببص في السماء لقيت النجوم كلها هجمه على الارض والكواكب اترعبت ببص للناس لقيت الناس حد داري ولا حد في دماغه بيقول لي اتلعبت عايز انبه الناس وعايز ادخل الجامع بسرعه اذا النجوم انكذرت هجمت على الارض على الارض الظلام الدامس بعد كده واذا الجبال سيرت الجبال تصير زي ما البشر بتسير كده هتصير ازاي يا جماعه الجبال هتصير تخيلوا الجبال لما تزول من مكانها هيحصل زلازل رهيبه في الارض فاكرين يوم زلزال القهر الثاني يومها صلينا الفجر ودخلت وطلعت نمت عند بعض اصدقائي لقيتهم بيصحوني بعد ن ساعه الحق ادري ببص لقيت الناس بتجري في الناس من البيوت بتجري في الشارع افزع حاجتين يصحوا الدايم عليهم الظلام والزلزله والزلزله الرهيبه اهم دول اول مشهدين يوم القيامه ربنا بيقول لك دول الجبال سيرت واذا العشار ابطلت العشار اللي هي ايه اللي هي الجمل اللي حامل في الشهر العاشر الناقه اللي العاشر. يعني لسه لاسابيع وقت تولد يعني, يعني دنيا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 ولا عد لها قيمه يعني ايه يعني ابواب البنوك بقت مفتوحه محدش عايز يدخل ياخد شيلد ابواب النوادي اللي كانت بالوفات اشتراك سنوي ولا حد عايز يدخل فيها ابواب العربية احدث موديلات اصحابها نسوها ولا حد عايز يدخل يركبها ابواب الكل اللي بواب... ابواب قصور الملوك والامراء مفتوحه وتهجرت ولا حد عايز يدخل فيها اطلت الدنيا ولا عد لها الدنيا اتفضحت من اول 5 دقايق يوم القيامه من اول 5 دقايق في يوم الحشر الدنيا اتفضحت فضي ما فيش بعضها وإذا واذا الاعشار اضلت واذا الوحوش حشرت وحوش ده ربنا بيقول الاعشار يعني الابل محشوره اهي الوحوش السباع والضباع والاسود والفهود والنمور مش دي كانت بتاكل الاعشار الاعشار قدام اهي ولد بص هي نفسها مفزوعه مرعوبه مش ادنى قلوبها بترتجف جوه صدورها طب الوحوش ده الواحد لو نام صحى لقى نفسه في قفص اسود يعمل ايه طب ما بالك باسود ونمور وفهود البشريه كلها من يوم ما الارض اتخلقت كلها محشوره معاك اذا الوحوش حشرت عشان كده بعدها واذا البحار سجرت الانسان يتراعب الوحوش اقهر